جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل يا شيخ في كثير من المدارس في بلاد المسلمين في المراحل التعليمية يقوم الطلاب عند دخول المعلم عليهم فهل هذا جائز؟ يستدلون على هذا بقول الشعر كم للمعلم وفه التفجيل كاد المعلم أن يكون رسولا بعضهم يقراها كأنها آية وحديث هذا العمل يدخل في الحديث الذي نهى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل الناس له قياما وأهل العلم لهم فتاوى كثيرة في النهي عن ذلك وينبغي على المعلم الناصح أن يمنع طلابه من ذلك إذا دخل يقوم الطلاب وإذا جلس يجلس هذا داخل في النهي والوعيد الذي مر معنا نعم يقول هل ثبت في السنة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم عند السلام عليه ومصافحته الذي دلت عليه السنة أن القيام إذا كان لغرض ليس لمجرد القيام فقط للتعظيم أو أن يتمثلوا للشخص قياما تعظيما له إذا كان لغرض فلا بأس به ومر معنا أحاديث عديدة متنوعة في الدلالة على ذلك سواء إذا كان الغرض السلام أو كان الغرض المساعدة قموا إلى سيدكم أو الغرض المعانقة مثل ما مر معنا في قضية في قصة جابر مع عبد الله بن أونيس إذا كان لغرض فهذا لا بأس به المنهي عنه هو أن يقوم له تعظيما مثل ما قال الإمام بخاري رحمه الله تعالى باب قيام الرجل للرجل تعظيما أي لأجل هذا فقط وايضا مر معنا قيام عائشة قيام فاطمة لأبيها إذا دخل تقوم وتسلم عليه وتقبل وتقبله وتجلسه فهذه كلها إذا كانت لغرض مشروع لا بأس بذلك والمنه عنه هو القيام للتعظيم أن يتمثل للشخص قياما ومن صور ذلك أن يدخل المجلس فيقوم من في المجلس تعظيما له وإذا أخذ مكانه في المجلس جلسه لم يقوموا لا للسلام ولا لمعانقة ولا لمساعدة ولا لغرض آخر وإنما قاموا للتعظيم فقط نعم يقول هل يقبل رأس العجوز الكبيرة من غير المحارم؟ الأحوط عدم فعل ذلك الأحوط عدم فعل ذلك لا المصافحة ولا تقبيل الرأس مدام أنها من غير المحارم ويكتفي بإلقاء السلامي عليها. يقول هل يجوز للمسافر أن يصوم صيام تطوع نافلة يجوز يجوز للمسافر أن يصوم صيام تطوع نافلة يجوز له ذلك والأفضل عدم الصيام نعم سؤال لعله امراه تقول قدمت من بلد بعيد وقبل وصولي إلى المدينة نزل علي دم الحيض في الطريق فهل يجوز لي أن أقوم بأداء مناسك العمرة وكيف ذلك علما بأن تاريخ العودة إلى بلدي محدد إذا كنت تعلمين من نفسك أن طهرك قبل السفر في الموعد المحدد لنهاية الرحلة فإذا وصلت إلى الميقات مع الرفقة تتطهرين تغتسلين وتنوين العمرة وتبقين محرمة إلى أن تطهري وإذا حصل الطهر تغتسلي وتطوفي بالبيت وتؤدي أعمال العمرة وأما إن كنت تعلمين أن طهرك لا يكون إلا بعد انقضاء الرحلة فلا تعتمرين إلا إذا أمكن أن يبقى معك أحد إلى إتمام العمرة ومن ثم السفر جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا ينتظر